Hameen والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعليم حكيم افنضرب عنكم الذكر صفحا أَنْ كنتم قوما مسرفين وكم ارسلنا من نبي في الاولين وما ياتيهم من كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولوا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 ودر فانشرنا فانشرنا به بلده ميتا كذلك تخرجون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 إن الإنسان لكفر مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوداً ظل وجهه مسوداً وهو كظيم أو مي ينشأ في الحليه وهو في الخصام غير مبين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 تِيمَ وَإِنَّ عَلَى آثَارِهِم مُهْتَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالُوا مُطْرَفُوهَا إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم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 وجعلها كلمة باقية في عقبيه لعلهم يرجعون بل متاعتهؤلاء وأبائهم حتى جاءهم الحق حتى جاءهم الحق وَرَسُولٌ مُبِينٌ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا لَوْلا نُزِلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا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 واحِدَةَ اللَّجَعَلْنَا لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُر بِالرَّحْمَانِ لِبُيُوْتِهِمْ سُقُفًا لِبُيُوْتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضْتِ وَمَعَارِجْ عَلَيْهَا يَظْهَرُ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 شُوَاعِذْكَرِ الرَّحْمَانِ نُقِيْضَ لَهُ شَيْطَانَ نُقِيْضَ لَهُ شَيْطَانَ فَهُوَ لَهُ قَرِيْنٌ وَإِنَّهُمْ لَا يَصْدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ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 فإنك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم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 فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إن إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقنا هم أجمعين فاجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولم وَيَبَبَنُ النَّارَ يَمَمْسَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّون وَقَالُوا أَأَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هو مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إن هو إلا عبدٌ أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل ولو نشأ لجعلنا منكم ملائكتا في الأرض يخلفون وإن فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما ساب بالبينات قال قد جئتكم قال قد جئتكم بالحكمه و لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله و اطيعون إن الله هو ربي و ربكم صراط مستقيم فاختلف الأحزاب مِنْ بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون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 لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون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 لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنما مبرمون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 سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون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 وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَا اصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون